كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرَ فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ فَفَتَحْنَا ابْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِلٍ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ الْأَلْوَاحِ وَجُسُرٍ تَجْرِي بَأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِّمَن كَانَ كُفِرَ وَلَقَدْ تَرَكْنَا آيَةً فَهَلْ مِن مُّذَّكِّرٍ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ من مدكر كَذَّبَتْ عاد فكيف كَانَ عَذَابِي إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسٍ முஸ்தமி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 ابشرا منا واحدا نتبعه انا اذا لن في ضلال وسعر القيل ذكر عليهم بيننا بل هو كذاب اشل سيعلمون غدا من الكذاب الاشل إِنَّا مُرْسِلُونَ نَاقَةَ فِتْنَةٍ لَّهُمْ فَوَتَقَبَهُمْ وَاصْطَبِر